ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن لا ينساك دوما كيفما تدري من يزيل الهم ان ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما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 Uh <im>